أ ح س ن ا ل ل ل ه إ ي ك ما وبرك يقول فيكم ل ل س ا ما ئ حكم من يربط ع ل ا ق ة غير ش ر ع ي ة مع ا م ر أ ة لا تحل له ثم بعد ذلك يتزوجها لا شك أ ن هذا امر محرم ولا يحل ل أ ح د أ ن يستبيح او يرتكب الزنا و ل ا لم يستبح ي اباحه ا ل ل ي ت ج ر ع عليه والله جل وعلا أ ر ى الزنا ا بالشرك فلما ا ت ن ى على عباد المؤمنين ل أ ن ه م لا يشركون ب ا ش ل ه ولا يزنون ومن فعل الشرك والزنا له عذاب مهين فهذا العمل عمل س ي ء و أ م ا إ ذ ا تزوجها ن تزوجها بعد ان تاب وتابت و ك ا ت ب ر ع ر ح م ه جاء ذلك اذا صح منهما التوبه صح الزواج وانما يتزوجها عن طريق ولي امرها نعم